وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علما أَمَّا ذٰلِكُم تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ أَلَمْ يَرَوْا نَجْعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُوهُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 لو رو سی نیم و مجا يأت فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امنت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامنت ان اكون من المسلمين وأنا القرآن فَمَنْ ان فَإِنَّمَا کو مل وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا مو مِنَ و وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ شری آیا پور وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفدعون بالحق لقوم يؤمنون إِ فِي العونَ عَلَابِلَْذِ وَجَعَلَ أَهْنهاتِعََيْ يَسَْبْوعِفُ قَ إِفَتَمْ مِنهُم يَسْتَبْوعِفُ قَ إِ فَتَمْ مِنهُم يُزَبِبُ أَبنَا أَهُمْ وَيَستَّحِسَ أَهُ إِهُ كَلَمِنمُفْسِدب ونريد ان نمن على الذين استضعفوه في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنوده ما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تطافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن كانوا وقالت امرأة قرة عين اللي ولك لا أن او ولدا وهم لا يشعرون